يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا دوهكم وأيديكم إلى المرافق يا أيها الذين آمنوا فَامْشُوا أَيْنَمَا يَكُنْ إِلَى الْمَرَافِقِ أُسِرُّوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, المرافق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَوْرِدُلُكُمْ إِلَى الْأَنْكَعَبِ فَأُسِرُّوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى فَكُنْ وَأَرْسِلْكُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا لا كفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا أَوذَا مَسْطُهُ إِسَ أَفَلَ تَيدُمَا أَ فَتََم مم صعيدَم فَتَيَمَّمْ مِمَّا صَرِيبًا طَيِّبًا فَمَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ فَتَيَمَّمْ فَإِذَا قَصَدْتُمُ الصَّلَاةَ فَتَمَسَّكُوا ما نريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم عليكم وَلَكُ وَلوتِ يَََّتَ وََالَيكُم لعََّكُ